قالوا إنما شكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولا قد جعلنا في السماء روجا وزيناها لناظرين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 ve ırdımdedına ve alqına فيها rıvasi ve ambetna فيها mi kıl وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ بَعْلُومٍ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 ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخدين وإن رب بك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبْ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 Feseced el melaiketu kulluhum ecmaun illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin Ala ya iblis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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لما موعودهم ادعيم لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين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 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 Bih illa Allalun. Al, fəma xatbukum, ay yehal inna urselna ila qumun mürsimin. İlla alalut. Inna رُحُمَ اجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَةً قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قوم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 تبع أدبهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث مرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إما مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضعيف، فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخذون، قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم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 İN fi ZÂLİK LÂ l'ilmu'minin'' Lİ L-MÜMİNİN, WİN KAN AÇHAB L-AYKET L-ZALİMİN, FAN TQMN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 İn Rabbkahu al- Khalaq al-ʿAlīm. Ve lāqad aṭeena k sabʿan min al-mathānī ve فلا تحزن عليهم واخف وجهك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا Qur'ân âyûzîn, fâ wa rabbik la nesâlân hûm âjmaîn, hamma kanû yâmalûn, fâc dâbîma tûmru إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يوقي صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ك وَكُ مِ الساجين وَابُد رَكَ حتى يأتك يقين